يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْكُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَةً وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِهِ في رارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا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 ولا تذرن ودوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا